وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن li yubayyin lahum fiydillahu man wa yahdi man yasha an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 لك مما تدعوننا اليه مريب أَلَتُرْسِلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْخِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جُمثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا مبين قال تقلهم رسل من نحن الا بشر مثلكم ولكن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 ونن وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولين لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم الان ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل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 ما شاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء اولئك الذين استكبروا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 119. بِمَا بما شرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 110. آمَنُوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم 129. فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب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 عابث في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا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 الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإن مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة 124. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 125. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء 126. 124. إن ربي لسميع الدعاء 125. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 126. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله ان الله 129. إن الله سريع الحساب 120. هذا بلاغ للناس ولينذروا به 121. وليعلموا أنما هو إله واحد 122. وليذكر أولو